وَأَخْتِلَافٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا زَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِن الرِّزْقِ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ حق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع فبشره بعذاب أنيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم شيء ولا متخذ ولا متخذ من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب 117. وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 118. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُوا إلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُ الْعِلْمُ بَغِيَّ بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا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 وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحِيَّةُ وَمَبَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 يَعْلَمُونَ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَمْعِذِي يَخْسَرُ الْمُبِطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَافِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ, تجزون ما كنتم تَعْمَلُونَ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 اِسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ إِنَّا لَنَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ إِلَّا غَنَّاءَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وبدأ ما عملوا وحاق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤاكم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 هو العزيز الحكيم